الدنيا دي مدرسه ونظرها كان غايب راحت مع الاستاذة وشوفنا فيها جاي تلمس ولابس مريلة والشعر اللي ادي في ملعبه فورا هي فيها مكسبه عرض صعب غيره يغلبه شحنه كل فيها هيكسبه اكوه كارت في نص انا لو لو لو, لو. لو, لو, لو. لمحت هين ونو عايشه وبيحلو لازم يخاف من يا ابني لازم تهبلني بلشت تعبني اكبر ما فيكوب يعرف عرضي بيفلق ويجري <تصفيق> السحازي بتاعتي وانا اللي شاكبه شعبيه ايه هي عمرك يوم ما شبحني حبيتني مش حاببني لو جربت مش هتسيبني ولو فكرت في يوم تسمعني اعمل سيرش وخش وجيبني حق <تصفيق> وقارتي <أكوة كتبي تصفيق> ان لعب مع الكبار يكبروا <تصفيق> اللعب مال العيال يصغروا من نجاح الكل تحيروا واللي عك معايا كدروا hey. انا يا هه ادل طرح صوصه اعمل اللي في هواك سوا لمحني طرف الجو عجبنا مش عجبنا ده واجبنا نمي اي حد فيك وقلبنا جايبنا السحه دي بتاعتي وانا اللي شاكبها يا الهي عمرك يوم ما سيبني حببني مش حببني لو جربت مش هتسيبني ولو فكرت في يوم تسمعني اعمل سيرش وخش وجبني boka